ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا أكالوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم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 قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما ويشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيلا يشرب بها المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما ورسلوا عليهم حافظين فليؤمن الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما